أختي <تصفيق> الكبيرة باعت العصير مشتارد خيري جالك ما الغير المخطوبي باعات الخوات جالت يا بن عمي دم We'll yeah.